أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من علم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 ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصمو لدي قال لا تختصمو لدي قال لا تختصمو لدي و قد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد.